ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماؤاهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله وآخر دعواهم أن الحمد ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجالهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما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 فقد لبثت فيكم عمرا من قباله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 وَيقولُ نَ غَاء لائِج فَآاءونَ عادَ الله قُلْأتَُبّعُونَ اللهَّمَ بِماَا لا يَعلممُ فيِي السمواتِ وَل فِي الأرضْ سُبحَانَهُ وَتَعَ عََّا يشْكُون وَم كانَان النَّسُ إِلَّا أَُّتَ وَاحدَةَ فَخْلَفُ ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بين من في يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربك فقل انما الغيب لله فتويرو فانتظروا, فانتظروا اني معكم من المؤمنين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فيه آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبه حتى الى كنتم في الفلك حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بكم وجرينا بكم بريح طيبه وفرحوا بها جاء سف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لئن اجئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما اجاهم اذا هم يبغون في الارض فلما اجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم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 وما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا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 كأنما أغشيت وجوههم ططعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فينا خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا فَمَنْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ بَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حPORَكَائِهِمْ مِمَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَذَّبَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إن عَن عِبَادَتِكُمْ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 ك السم الأبصَار وَم يُخْررج الحَّ منِ الميتِ وَخنِج الميتَ منِ الحيب وَم جَِّر الأمرَ فَسيقون الله فقُ الأأَفَل تَتقون فذكُ الله وَرَبّكم الحَبّ فماذا َعدد الحَبط إ الن فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يؤمنون قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ رَبُّهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلْيَسْتَجِيبُوا بَعْدَ الْيَقِينِ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الحق أحط أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يغدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنى إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا كَذَلِكَ كُنَّ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي وَإِنْ كَذَّبُوكَ لي عملي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ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 فَأَتَتَّهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ان الله لا يظلم من سا شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار ويوم يحشرهم كان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَّا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ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 هم صادقين قلنا املك لنفس ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل لكل امه اجل اذا جاء اجلهم إذا جاء لا خيرون ساعا فلا يستأخرون ساعة ولا يستطعمون قل أرايتم إن آتاكم عذابه بياتاً أو نهارا قل أرايتم إن أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون أثم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هم قل إي وربي إنه لحق ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت منه واسر النداما واسر النداما لمن راوا العذاب واسر النداما لمن راوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون جاءتكم اوعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وغدا ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا وخير يا جَمَاعَةُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ مِّنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَإِنَّ اللَّهَ أَبَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب يوم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تكنوا منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الاكم عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مِن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم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 الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم مَن نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي ۖ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي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 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ مَا جَاءَكُمْ سِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ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 فلما جاء السحرة قال لهم موسى فلما السَّحَرَةُ السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر, ما جئتم به السحر إن الله سيبطيله ان الله سيبطل انه الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كذل المجرمون عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ في غَوْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِيَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فعليه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 ادْرِ وَآنِ قَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ إِنَّكَ آتَيْتَ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 سبل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا ادركه الغرق قال امات قال اماتت انه لا تبينوا اثراي وانا من المسلمين الان وقد عصيت ظنكم وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدانك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك فيرا من الناس عن اياتنا لغافلون وَلَقَدْ مَكَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَجْدًا فِي الْأَرْضِ وَأَعْطَيْنَاهُمْ رِزْقًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُنَافَسُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ يوم يَقْضِي بَيْنَهُمْ يوم ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبالك لقد جاءك الحق من ربك قد جك الحّم اللّك فلا تتكون من الممترين ولا تتكون من الذيينك الذب بآياتله ولا تتكون من الذيك الذب بآيات الله فتكون من الخاصين إن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 ولو جاءت كن كل ايه حتى يروا العذاب الليم فلولا كانت قريه امنت فنفع عذاب ايمانهم الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 وَإَمْ سَسْكَ اللهَّهُ بِظَُّ فَل كاشِ فَلَهُ إَّهُ وَإَمْ سَسْكَ اللهَّ بِظُرِيهَ فَلَ كاشِ فَلَهُ إَِّهُ وَإُ لِدكَ بِخَينِ فَل رَََّلِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل إيا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر, واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير